سورة الأعراف من صلاة التهجد من الحرم النبوي الشريف لعام 1406 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ <تصفيق> بالله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 ف نسألنا الذين أرس إليهم ولانسألن المرسين فلا نقصن عليههم لعلم وما ك غائبين والزن يومذ الحق عن تقللت موواازينهم فولائك هم المطحون ومن خّت مواتينهُ فوليك الذين خسر أن قهم بما كان بآياتنا يظلون وقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قلليلة منما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدون آدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما لا لأقعدن لهم صراطك المستقيمة ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم, وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت ودرجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هأتي الشجرة فتكونا من الظالمين <تصفيق> فوسصلما الشقانانليبددي حوس وصلهم الشيقانان لبذ للحما ما أورها ما أور عنما من سوؤاتهما وقال ما لها كما رك عن هذه الشجرة إلا أن تتكون لكين أو تتكون من القالدينين ووقما إني لكم ل من الناصحين فدلهما بغور فما لا الشجرة بعدلوما سوات ما ووطقا ييقبان عليه ما من ورق الجنَّ. وناداهما ربهما ألمانهكم عن تلكما الشجرة وقل لكما إن شيطان لكم عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من قاسدين قال فيها تحقا لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها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 قل أمر ربي بالقصد واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مفتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حظم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون والإما حّ رتواحِ شما غهر منها وما بقن والإثم والبغية بغير الحط أن تشركوا بالله معلم يزل وأن تُشررك بالله ما لم نزل بهِ علييك صط ما لم منذبهه صطان أن تقولوا على الله ما لا تعلم. ومنها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوله ولكل امه اجل اذا جاء ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما ياتي انكم رخلون انكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فليخوف عليهم ولا هم يحزنون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 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من تظلم هذوق العذاب لما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدفلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم عواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أطحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونوتوا أن سلكم الجنة ورثوها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأل وجدتم ما وعد ربهم حقا قالوا نعم فأذن بينهم أن الله على الظالمين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 ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ندخل الجنة لا حوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وربطوا الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ما وما كانوا بآياتنا يظلموا كانوا باياتنا يظلمون وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدهم ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء ترك ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفس مضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عن العرش يغشي الليل النهار يطربه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لو الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وحفية إنه لا يحب المعتدين ولا فضل بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت حابا انتقالا سقناه لبلد ميت فاقين سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فذلك نخرج الموتى فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نصج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب, يخرج والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصدق الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في مبين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 أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم وحي وزادكم في القلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تغلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رس وغضب أتجادلون في أسماء إن سميتمها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من لمنتظين فن فنجين ف فننتظوا إني معكم لا نتظلين فأنجناه وال الذيين معه بررحمة من وقطعنا تبرر الذين كذبوا بآياتنا وما كان مؤمنين ولى تمودخهم صالحًا قال يقوم معبد اللهما لكم الله غيرهم قدجاءتكم بيرة مرضكم هذه نقط الله لكم آيات تضرها تاكل في أضل الله ولا تمسها بسوء ف يأخذك معذاب ولا تمسوها بسء فأخذك معذاب عليهليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلا الله لا تعثوا في الأرض مفسدين <تصفيق> قال الملؤ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربه وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتهم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه يتاتون الفاحش لما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتضحرون فأنجيناه وأهله إلا مراته كانت من غابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى المدينة خامت عيبا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة مطرب لكم فعرفوا الكيل والميزان بالقصد ولا تبحث الناس عشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم حير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ جعلوا واذكروا إذ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قالوا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسعى ربنا كل شيء علما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 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد ويوجدنا أكثرهم لفاسقين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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقيا السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارود قال فرعون آمنتم به قبل نادن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لا اصلبنكم اجمعين قالوا ان إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امننا بآيات رب العالمين ما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملو من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض واذركوا الهاك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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وينصبهم سيئة ويطيروا بموسى ومن معاه ألا إنما طيرهم عند الله ولكنهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بمعاهد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل انهم بالغوه اذا ينكثون فانتقمنا منهم فاغركناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 قال أغير الله أبعيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسهمونكم سوى العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواحي من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن, آيات اللذ... عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك, ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الأخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 ولما رجع موسى الى قومه غضان اسم قال بسما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواحة واخذ برأس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين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 فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة فتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعونه مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك المفلح أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول, قل يا أيها الناس إني رسول الله ليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استزقاه قومه, إذ استزقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن واسألوا أكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقولوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ندخلوا الباب سجادا نغفر لكم قطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في استفتتاتهم حيتانهم يوم استفتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكم او معذئهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كوروا قردة خاسئين.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 يأخذون عرض هذا الأذناء ويقولون سيوفروا لنا وإياكم عرض مثله ياخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذي والدار خير للذي لا تقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب ويقام الصلاه إنا لا نضيع أجر المصلحين الله أكبر وإذ نتقن الجمل فوقهم كأنه ظلت وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ خذ ربك من بني آدماً من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبا الذي آتئناه آياتنا فانسرخ منها فأدبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعاه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلات أو تترك يلات ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سامثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو الموتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يبقهون بها ولهم عين لا يرصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلا عام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير يوم أبسى لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوى الله ربهم ألينا أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركا فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدي يمطشون بها أم لهم عين يمصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ود شرككم مكدون فلا تنظرون إن و الله الذي الزل الكتابة وهيتلى الصالحين والذنتجرون من دون الله لا تترون نصر وال تجرون مندون لا يستترون نصركم ولافش يصرون إ تجرهم يلهد لا ييسع وتهم ينظرون يك وم لا يبصرون خذ العف مر من عرض وعرض عن الجاهريد. وإما ينزغنك من الشيطان نظر فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتين بعيات قالوا لو لجت بيتها قل إنما يتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجار من القول بالغدوء ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد